فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلیهِمْ وَأُوْحَىٰنَا عليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط اتيناه حكما وعلما ونجيناه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 تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقرب أم بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون